بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحمد الله بإمكاننا آيات أفرطاني سورة الساب إلى آخر السورة محمد عليه في السلام في السؤال يمبادن بالله ويقول لكم ويقول لكم ويقول لكم ويقول لكم ويقول لكم وذكر حس جبادنا ادم ودامد يد حس ابراهيم و اسحاق ويعقوبها قل اليدي هوكو ولا بصاري اركتد وا حق إن ان انه اخلصناهم وحان كو غار ييل لي ب خالصاتين خسلوا وناكسن بان كو غار ييل لي او وا ما هي ذكر الدار اخر lamina almustafayn kuwalla doortay ala khiyare ee yabu akhyaar ko qiimaha badan wa la doortay oo nabi nimaa lo doortay yagu waa qiimaha badan allah subhanahu wa taala nabii الرحمة arak si qalbiga abileyhiin wax walba ay fahamsan yihiin subhaanu wa ta'ala wuxu gaaraa jira oo ina akhrihii dadii xusuusnaadaan oo haday tahay daacaysan taas hanu ku gaariyeley goor waqtigii hore wii aqtaydana waxay ka yihiin dadka اسماعيل حجاز بكوبرميت ود كل حسما لي خبادنا ا دومد يدي ابراهيم اها اي ويسعاقا اي و يعقوبا سدخدا اسدساي كوا سولول ايدي حوقو صاحيبا اي داعاد حوقو ليهين يماملك اي ولا بصاري اركتي ده الله و خله ان انو اخلصناهم و خان كو غار ييللي في خصلته خصل خالصتنا او غار ايغ وا ما هي داه ثا آخره حسوس تهدوه يعني هذه كروه دعسان بالله كده بكي إنه وحيلنا هو صوب من دقي أمبيا ده إنه ينخدع ينها إنه وددوا هذا مرة نقول يا محمد ملة إبراهيم خمسة آلاف وين وينهم عندنا أكثي ده وحكيهم لما نالمصطفاينا كواللدورتي أو نبيني هذا يرسل لله دورته على خياره أو خيارته أو عقلك يا ولي الساعة يا وذالك خفلي وكل الأمان تود إنت لو من الله خاربي كميت كل جو الخيارات كميتين مركي يسعي ذو الخفلي صورة لما بين كسام الرق صادقين وأم بيؤوي الرسمية قرآنك إنت بدن هذا الرضو إسحاق إيه إسحاق إنت بدن إسحاق باله الرسمي ماشلون بق إسحاق له الرسمي إنت بدن قرآنك النبي waa waxa way kuligaan xiyaartay kamidiiin dadka la doortay bay kamidiiin anbiyaada leenood soo dhigan wax lalayay inayno jecelano oo ku deeynaa la rabaa wad ku ruux soo bal hada sheeg oo dadka u sheeg ismaaciil nabiyullah ismaaciil ya wali القرآن الكريم كأه يا أم بيدي كارق صونا جاي وي. للمتقين وينا للمتقين الله ضاع يوحوسون هذه لحسن ما آبل مرجع ونعشان مرجع ماشاء الله حضن تلينا والله فسيروا حالين الجنة عدن نجادي الجنة بقوسون حال الله فري لهم يقعل الله فري متقينا حاله كدة جيك سريره في هذه النظرة يدعون ويطلب يام في هذه النظرة دحذذا معان كثيرة تنفر بذن وح العبل وح لو يح الفاكهة يخضره ذا يح العبلة ويدل بنية سد هذا يودل بنان جيت سباوي مني جيت كلفتي قتال هذه على بدر تغوض ويمثال الأوامر والتران والنوهيه ويتغوض كل هذا لكن داعا هذا هدي له لشيء تقوذ حمانته إسرائيل أنت هذه النقر هذا الله بديبو كتيره ذات كاب مبينين تها وحاول سجن هذا إيه الله هذا كاب بقي ميل ونخش أو جنة ذيها وجنات عادين الباب بذل دم با أفران جنة النحذة إذا السرير كدة نقي سنة كدة حنا يوم كره حيسنايان يدعون وحيد الله بفيها جنة الحذف فاكيه meel waxaa ku taala leeyid guriy leeyid aadan janada dhexdeeda waan nagaadi aadan dhexdeeda waxa weeyii albaab far badan bay leedahay waxa weeyii ila shan shan kun albaab bay leedahay shan ta kun albaab albaab وَإِنَّ مع المتقينة لا يمكنه أن يعيه الله يمكنه أسوه معناه أحسنتين المعلمية إذا كانت موقتنا ويوجد من الطاقة يمكنه much discovery بنا على命 وجود تهم ولا ت angeم في فيها جنة ذن حديد بها كاتم وحياة ببدن اللجر كثيرة تنو بدن والشراب وحلعب شراب كجنة يالله حي كلتها يفكر هذا جنة طالله مقع أومبا مراية مغرانكروا الله للمؤمنين في الجنة ما لا عين راد ولا أذن صماعة ولا خدر على ببشر ما شاء الله تبع الوليين وعندهم أكثر وحاء نمنك متقين تا zawjatoo zawjato baa qasilaa todoor fi ishaadu gaaban tahay oo zawj kooda ay naka indalaleenayne atlaabnu isku wada daa wada daayil nibba islaam baan nabiga u timid baa laa Ajuzi wuxuu yidhi jannada ma angalibay jirayoo ajuuzi jannada magasho habare wera indho baaqtooda waxa qaasiraa tuurfii gabdhay indhoodu laaban yihiin oo ninka aan ka indhalinaynin athabuna isku wada dadh hada waxan la sheegay maaki way tuucaduuna la idin yabaa hadaa muuminiinta tihiin li yawmin fi ليوم الحساب فيه يوم الحساب حسابته يوم كذا إن هذا وح فرها بدني لفِز قرآ فِز قجيجي جوين ما الله أُمسونا ما من نفاذ وحد ما فِز قجيج فرها ما دماني نو ولبوح دونه عليه جيت من هيلب كيو من أو كرسان هبتر تي تاجين يهوي جويمان وحد بوه أبو مريم يشلو جناد الدال يشقب يا الله ويمعسنا يانقضوا كلا يطاي الله وحوله إن هذا كله جوش عاي إجنا ذلوجش اللي تزقونا تزق جي يجي وجود الله ما له مسونا من نفاد وحدة ما هكيا هذا الأمف هذا حالة واسطة وإن اللي طاقين قوة حد كبحها وقوقي وحوسون هذه لا شر مآب المرج شرب بضم بوسونا وامحمد جاتي جهنا ما جهنا ما وسونا المهادو جوجل باحون ما اللي جوه ما شو جوجل هذا عذاب كاسي فاليدوقوه هذن لما حميم كليل يو بالله عدوه يو آخر وعذابه ومش عجزك ولا نوعه أزواجنا وكل نوع نعدون إنتاس عذابك كل نوع نعدون عذاب يأكلونها عذاب بالله عدا عذاب, عذاب. عذاب شمبري يوح باللهذا كلا إسمار بدني خدمة ميثقات ودد أو ذم ماري كلا دي هري كلا إسمار بدني كو ودد أو ذم ميثقات دون الله يحوله هذا وقفك وهلك الأمر هذا حال ظهرت واسدا وإن لذاقينا كوا حد كبحي فاسقين توحوسون هذه للشر ما آب مرجحون مرجاحون ما محجانا موي يسلونها ويجليا فبيسوحون علم هذا جوجل <سؤال> بالله يضعون جوجل باحون هذا عذاب كاسي، فليذوقوه هذا الدمياني حميم من كلئ بالله وغثاقوه، فللا عدوه، غثاقه وبيئة ذوق كل له، لا عانك إل النار كمشى أو كذن دم، مش هصلق وراب، وهذا نعذابه، وحنو إعرابته هذا المبتدى كديعني، حميم من تنا خبر بكدق وغثاقه واقو عذفني، فليذوقوه مترد ويكله دعشي، صدقوا كلاجروا، هذا وح عذاب كأهي، فليذوقوه هذا الدمياني. حميم كليل يو غساق <تصفيق> بالله عدوين يو آخر متكلا ومن شغله سجن عيسى والعذاب أزواجنا كلا نوعي دوان إنت ها صرنا بضياره هذا بيا الله شكره هذا مركاسة وحاجليا مركين منك هجامي يا شا إدلالكوا جل النار هذا كان فوج جماعوي مختفي من سوق الجلاء معكم إذنك معين سوق الجلاء النار لا مرحبا مكان واسع بهم يجو واسع أم السجنان إنهم يجو سالوا النار النار في الجلاء قالوا حيلكوا بل لا مرحبا بكم مكان انتم لنا waxaa naftiyaha ku waykan aayma to dalal wa khatar weyn diin laan ruuxa ku hoggaaminin dad intaad waxaan diin ahayn diin aan ugu sheegto hoggaamin wa khatar markay odayaashi hore naarta galaa qoladii dambalagaga daba kaxeeyo iyo ku sii jiray waxay dhahi barnaani ma jirto ilaa meel waa saaxab yidan imani ku wii waxay dhahi wariidkaaba noorseeyad idinka marka meesha ay isugu tageno isugu eedeenayaa wa meel xun weeyahay hada kanuba yidhi ku inaad ta kusii ciray baadi fujun jamaa'a way oo la marhaban makan wasi'ah bihim iyagu wasi'ah lahum umasugnaan innhum iyagu salunaadi naasay bagala idinka la marhaban bikum makan idin إذا كنت قدمتنا نوهر سيدي لنا أنك فبس وحاحن ماشا اسكو إذينيان القرار ميالغسونا قالوا وحيدي أهل ربنا ربك يوم من قدم قفكي نوهر سيدي لنا أنك هذا فزيده وزياده عذابا عذاب ضعفا الله الله وفي النار النار تنحذر كم ساكينتا اللي هو قامنا يبعده إله وحي وحي نوهر سيدي عذاب قول الله لكن سورة قول الله لكل دعفهم ولكن الله تعالى مو نبالي كل لا بلا كل لا لكن اسمه قالوا حيدر ربنا رب جيوم من قدم قفك النهر سيدي لنا أن هذا عذابكن فزيدوا زيادة عذابا عذاب دعفا الله اللابن أو في نار اهل النار النار صلحتها وقالوا حيلهن إله الناركي مركي أد يجو أي كلا أدش ما لنا محن وسجنه لا نرى أنو أرك في جال الرك okuuna nooyna ciduhu ku ku tiriya milal asharaar ku aan qiimo lahayn oo sarkabaan ku tirin jiray kuwa soo itxadnaa ku wax lagu jeeseeso amzaaqad basoo haab qalb marsa aanu magood albsaar waxa yidhaahdeen warragi ku jeeseejin jiray naarta ma joogaane soo galin ma soo galayna indhahaaga garmaray indhahaaga garmaray waxa weey Abu sida dhahay وروى بلال بن الرواحي سلمان الفارسي سهيب إياه والرقي حجوك عن أنه لكن قال والبصدى سوده وين عمرو بن هشام ولا يروى بن خداب أبتكي عمرو بن هشام بن مغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن قصي ونكا وقالوا حيره ما لنا من روس قناد يوم لا نرى أننا أدرك خيال الرك رجسوا كنا أنواعي نعدهم كوا من الأشرار كوا شرك بذارن قبل الله كوا سو إتخذناهم أنو كياء لأن يسخر يومه الجد جاسو والنار ثمة جوعا مياه كوا سحاجة لنا أمزاقت مسو حجارب مرتي أنو ها قد ألب صار النار الله يوح له إن ذلك تاس لحق الحقون تخاصموا أهل النارون ألونار كمرون كوديون أي دودي بد بمتكلؤ أذيني إن ذلك وح على أذين شجى تخاصموا أهل النار وين؟ أهل النار كذادو دوين. قوله حاتك ترابل نبي الله محمد. إنما أنا أنجو حانه منذير دجان أه دجن وما من إله إلاه نمتشروا إلا الله علموي موي. أله الواحد الكلدي أها. القهار وحول بكاءكها. رب السماوات سما ذا رب جذها. يوال أرض أرض ذا رب بينهما أنت ونحيسا. أله العزيز غالب كها. العذور كذا هذا ندافع الرحمن ilaahi sagu aziz subhaanahu wa ta'aala on ciduna wax ku qabsan kareyni yu raxmadisa ghafaar yahowna xadiis banay Allah wuxuu leeyahay nabii ilaah maxamed waxaad ku tilahdaa war anigu wax kale ma yihin inaan idin سمى الأرض لا إنه شعرة ولا بيد كليهن إنقلبليه نهضة chiefs وياهدة تاجن أو إنه مغدا الله يقول قول واحد كتير إنما أنا أنا جو حانهاي منزير وما من إلهن إلهن مجرو إلا الله ألم يعني اللي هي الواحد كليدها iy dadtaadi sawax ku weel yaajirin alqahhar uduwul bqari chulo kaadka rubu samawaati samada rabbigaad ah iyo al ardiy iwa baynoma inta u dhaxaysa alhi al aziz ghalib ka aha e udunu wax ku qabsan karin alqafaru hadan daafay qul wahata جماعة سرق. إذا وقت يقص سيمونة أي دودية. الله وحده سبحانه وتعالى وحدنا ويتنا. القرآن كان عن الدين كانه وأولوين الله جل شأن كرئنه. إذا نوادك جيستين oo iblis uu sujuud la yidho diiday anuu markii sidaa loo wada hadlay miya la joogay hadaan wax yeeyay iimaaney adaan wax yeeyay maanu way wax yeeyay waxaan idiin sheegay buluhaatiiraa waa quraanku nabaa umu waruwaye aduununu ogay antum idinku aanu haa geysan moojdoona wax ogaana bil malee ilaalaah wax in yu hama yu haluma wakhoyon in leeyo aniga xaqeega illa annama anigu ana anigu waxaan la diru digni bixiyay in aan عدنا قلب قد ما يوين إن يوحى ما يوحى لومه وحيون إلا يأنيج حقا إلا أنا ما أنيجو أنا أنيجو النذيرم بارنه مبينون عاد إذ قال ربك وعتر مركي لي سواذار سنة بالميل على إيدودي إذ وقت بياه مركم لي على إيدودي أن قال ربك رب جا أوجري للملائكة الملائكة أكو يري إني أنيجو خالق وحن أبوري بشراً طبنا أبوري فيذا سويته مركم كامل يالو. وأن فقته أنقافه في فيه دعديس من الروح الروح ذي ذا والروح أحد كلا قادم كرنيم فقعوا أرضع عليه ساجدين حاله سجتين وتعضد ساسه ليه سورات بمالها اللي يقول شاها سورة البقرة سورة الكافية لا كان مرك سورة ذاك قال كله معناه أن سورة الكافية سورة إسرائيل قال له عنات إذ بياهد وقت الملء عليه الدودي قال الربك الرب جاء وكير للملائكة الملائكة إني أنا خالق وحن أبوي بشراً ذات من دين الله كأبوري فإذا سويته مركان كامل ياله له والنفقت أنكو أفوف فيه دهلي سمير روحي فقعود على وسجدين حالة سجودتين سجودا سوى سجود تحيه أمرك الله يكقتان واطاع سجود آدم له سجودا سوى سجود تحيه ويسبناه مرك ميرف الوحيد والله يسوي يسوي دافعي يعني أنا كلي يوم بروحه عليه عد كله عليهم ما فسجد الملاك توه كلهم دماثون أجمعون دماثون إلا إبليس إبليس استكبر ووكيبرئ وكان وحاء هذا من الكافرين قال له من دخل ووكيبرئ وكان من الكافرين بركة إبليس كميت ما هين ملاك ثكمت ما هلا كي ونل إنه الملائكة كميتها هو حاله هو غرم هو دلائل إبليس دوري إبليس هو دريتو وكلينه ويجي ملاك سمع أمر ديد دي. فسجد الملاكاتو ملاكث كلهم دمانته أجمعونا دمانته إلا إبليس إبلي. إلا إلا إبليس إلا الله كني إستاز مقد عاله لا كمت ماه ملاك اسكبر ابو خبري سجودي لامري وكبري وكانوا وحده كمن قومنا الكافرين قال الله في ابليس ما منعك ما خا كوديت انت لما احد كي خلقته ان كوبر ما الله إبليس هو محاكودي ذي وحن أنو قدرة يد يد ذي كوا أبوري ما أول بعد نسرى أو كبيراني أهل ما ده هذو بس قال الله حليا إبليس إبليس هو ما منعك محاكودي ذي أنت سجود لما شيء وسجوده خلقته أنا وربي يديه الله سبحانه وتعالى يد أولي هاي استعار قرب إنا إنه أولى وخطر إنا إنه إنه يدنا نأكل قط المانة واخد مجسمة يا معطيلة والله بدرس اسمه بريال مجسمة واقوء الله سيدتكم أكل قط الماما معطيلة واقوء الله شفدي سبنان كأدر شاف علم هذا كم إذا ابن تيمية وحيد المجسمة يعبدون سنة بود سنة بيعبدون والمعطيلة يعبدون عدما بود waxan jirin bi cadidya markii ilaah sifadii soo dhbanana ka loo diray ilaahay ma taagna ma dheer meel lama joogo مرك walbu uu joogo waxan jirin murka asoo baxaya markii markay dayo uu alla leeyahay labada ay u leeyahay waynu rumayn halanka ay u leeyimayn culimada islaamka wax ka aweelay majiro war maxaad ka labadooda gacmood ka xuburay aad ugu sujuudi wayday asag barta miyad kabiirtay oo sujuudana hadda ka kabiirsantahay قال وحودي وسجودي مهيو انا اني خير منه كخير بدم ما هي اللي خلقتني وادiga ابوتم النار النار وادiga ابوته وخلقته يسغر من ديني ذو باد كابوته انا كخير بدم وقياس فاسد قياس ما شيء وحاس انا سين انا قياس فاسد و هي سيدنا باكهو هانغوي ملكه وحا كان ماقان نارته لا بد هو واحد دجنه إنتي بياها قاعدة نواتك كسبيح الجودة اللولان كروه بركتاسها كم قرية سجن قالوا حبيبي سأنا أنا قخير مني لك خير بدن محيي لخلق من النارين طب وخلقته سنة قال ألا <سؤال> وحوكولي فخرج بح من هاجنا كل الله عنده واتول عن عليك دش هذا نوحاء لا على تيل لا على ديدا إلى يوم Jennaa viileämpiä, mutta jennaa lasu, ja jennaa näinä vii äädämukku lehavo rai, mutta jennaa lasu muuhaa jähet, jennaa tul thawab, ja jennaa tämä lujuttambayin tuona, mutta in in buru buru waxa oo turkiga hada uga sheeye oo saddex toogo kasoo dilacdu nabi gur jannada ka yimaadeen Hindi nabi aadam markuu meesha ka uu kasoo dagay jannadana قال الله وحُكُر فخرج كبح من هاجرنا ذكبح فإنك هذه وشجيم كل شجيم وتعال لعن اللجو شجيم والله لا نعي شجبو أنجح الله لا وين عليك تشهدنا وها لعنته لعنته إذا إلى يوم الدين ما أنت إسمار مريت أنت اللعنة بقول عديني قال بقول رب رب جيوم فانظرني إيشجو هيديلني إلى يوم ما لن يبعثون الله صباحناه قال الله وحلف فإنك عدقو من المضارين Blue light to see the changes the day, which leads to the sentient party and those conditions that Jesus 굉장est to You came around. Strangeauts don't say chiefness to you but you shall not change. If you talk about it which point the times to the sentient party will understand that your men are ready for your Independents. The програмme that Jesus was rewarded with the night, that his قال مركه هلكاسو كو دارفي ابليس فبعزتك عزغاا كو دارت لو بني عبادك بني عباد الله سبحانه وتعالى حديث ها ادون كايغو انتي قفراان دلبي انا وان قفراان دلبي وان وانو دافو انتي غفراان دلبي قفراان كمركاد كو جيرتو صليجي كو جيرتو هذا بالمثل <سؤال> سلالة فرّقها، سنة هالويد ده على لي، هذه سنة أتكتكتو فرّقها شيدان كيسو علماني لكن سنة هدا تكثو، سنة هم بنو القرية شودا فين، صباح ما سلّد دعنا عيسان، لكن فرّق لو غيّنهم وانهالين، أجمعين الدمام توه، إلا عبادة كأدمها جموعي، أو من بن آدم ككمد، المخلصين عبادة الله براحتين. قال ألا وحوله؟ فالحق صدق حقا والحق حقا أقول لا يهيه لأم لأن وامبوحين جهنم جهنم منك أدقه يوم يتبعك قفك الراعي أو منهم ابن آدم كمذا أجمعين لمنك؟ أيك عرابته بشر عيابي بعنتهاي فالحق هو مبتدي لأم لأن جهنم, جهنم, جهنم إذا سينوحي كنت سينخبرك بما كنت سوا جوابه والحق أقول وأجمل محترم واليا وحده فالحقده walla nasbiyyo قراءة sida safal haq wa dar marka la am la anada tanba lugu garreen iney dar tahay borka sida inu hada ku deeyneynay qaal alla wuxuu ridu fal haq sida dabta wal haq haqan aqulu la yahay la am la an waan buuxin jahannama jahannama minka adiga iyo waminn dad ku raaci ما أسألكم إذا ويدين مهاي عليه على تبليغ الوحي والرسالة من أجله وحجره أجل خلت إذا ويدين مهاي وما أنا أنقول منهم من المتكلفين قوة اتكلفه أضد كفر جميع واحد أقون وأنا قرن إلى مه تكلف واسدا قففنا أقون اسكه لفوات تكلف من مسروق لا عبد الله بن مسعود الصحابي وجمد وعيره وعلم به ويديه عبد الله بن مسعود عيره ورياده وروحه أتقانان خد قولا أو أفك كشجع waxaydan aqoonina ma oolama dha ma aqaan dha ma ma aqaan markaatina taa qulde waa markii uu qoreysay mas'ala badan baan mas'alada waa sabo baade ma aqaan wariyabood dhinne dal yaraa tahayoo qayb badan ma aqalad iska ما أقنذه وعلمه كمته. بل وحثنا ما سألكم إذن ويدين ماي عليه على تبرير سالت من أجل وحشره إذن ويدين ماي. وما أنا أن يقول ميه من المتكلفين كوا اسم شقيه وحين أقنعه ميه إن هو ما هو قرآنكم ماها إلا ذكر لوانين للي العالمين خلقنا اللوانين شرفنا وياه ولا تعلمن إن هو ما هو قرآنكم ماها إلا ذكر لوانين للعالمين خلقنا اللوانين. ولا تعلمون واد أجان دون تان نبأه القرآن كوركيس القرآن كورك و هذا بعد حين المتقدم مركب تابع مرك أورس قفرك جلان يا دبته دي ولا تعلمون واد أجان نبأه القرآن كوركيس وين حبار سيجي بعد حين المتقدم الله سبحانك